أخي العاصي، لما تهلك نفسك؟ لما تؤذي نفسك؟ لما تحزن نفسك؟ لما تضيع نفسك؟ لما تسد عنك أبواب السعادة وتغلق عنك أبواب الرحمة وتفر من الرحمن الرحيم؟ لما؟ لأجل من؟ وفي سبيل من؟ أخي العاصي. عد إلى الله يقبلك، وتب إلى الله يرحمك واستغفر الله يغفر لك يا من ظننت أن في المعصية لذة كلا والله أنت واهم لذة منقضية تعقبها ندامة ثم النار يا من ظننت أن في معصية سعادة ذبت ورب الكعبة. فالمؤمن لا يعص الله ابدا الا والحزن يباشر قلبه، فاذا عصيت ولم تجد الحزن يباشر قلبك فاعلم ان قلبك مات فافك على قلبك. اللهم احيي قلوبنا يا رب. اذا وجدت نفسك تقع في معصية ثم لا يباشر الحزن قلبك، فعلم أن قلبك ما تنزل عليه صياط العقوبة وهو لا يسحور، ويوم تحق الحقائق وتظهر الخفايا، ستأكل أصابعك ويديك حسرة، ستأكل يديك حسرة على ما ضربت في جنب الله. يا أخي العاصي أخي العاطي إذا عصيت فاعلم أنك تعرضت لحرب الله فهل أنت تطيق حربك أخي العاصي ضيعت نفسك ارجع وتب تب تب قبل أن يهلكك الملك قبل أن يجيس لك الملك الجيوش فقد توعدك فقال سنفرغ لكم أيها السقلان سنفرغ لكم أيها السقلان أخي العاصي أنت لا تطيق حرب الله ولا تطيق عذاب الله فالحل الوحيد معك والسبيل الوحيد لإنقاذك أن ترفع راية الاستسلام، أن تستسلم للملك العلام، أن تتوح وتؤوب وترجع، وتقول يا رب ظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم.